لَهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْقَدْرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ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 بئات تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم في لهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للمؤمنين الأنصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والخضة والخيل المسومة والأنعام والحط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حشن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Khalidin fiha, wa azwajum mutahhawat, warimuan min Allah. Wallahu basyiun bil 'ibad. Al-lathina اغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Shahid Allah anhu la ilaaha illahu wa al malaikat wa aulul ilmikaaiman bil qisqo la ilaaha illahu al aziz al hakim inna dina عند Allah Islam Makhlafah yang nawaitul Kitab, ilah min baghd ma jahahumul ilmu baghyan binahum, wamiyakfir b ayatillahi, fa in Allah sariyul hisab, fa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 وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّا هُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ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 بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله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 أَذْرَتْ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أصفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قُنت لربك واسجدي وركع مع الركع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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهها وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.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 انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيكون طيرا فيكون طيرا باذن الله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 من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن Al khusus al hukm, wa ma' min ilahim illa Allah, wa innallah lahul hazizul hakim. Fain tawalou fainnallahul amin bil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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحافظون التي التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتهم في ما لكم به علم فلما تحاجون في ليس لكم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 تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والدَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا يا أهل الكتاب لما تكفون الله لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يعتا احد مثل ما اتيتم أو عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتي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 من أهل الكتاب من إن تأمنه بقروطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا لا يؤديه إليك إلا ما دنت عليه قائما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 انَّ الَّذِينَ <سؤال> يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي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 ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول, ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا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 افَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا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 يَتَغَيَّرَ الإِسْلامُ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائك والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينمرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وكفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا ففرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ مَا تَفْقَهُ مِنْ شَيْءٍ فإن الله على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَالْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوق العذاب بما كنتم تكفون، وأمَّ الذين بيضت جههم، ففي رحمه الله، ففي رحمه الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها على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 تنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن لن يضركم الا اذى لن يضركم الا اذى لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينفرون ضربت عليهم أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة طائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيران Dan yang saleh, dan yang berbuat baik, dan yang berbuat baik, dan yang berbuat baik, dan yang berbuat baik, dan yang berbuat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 أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقارة من دونكم لا يأذونكم خبلا وَالذُّمَّ عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَرْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي خُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنام من الغيظ قل الموت بغيظكم إن إن الله عليم بذات الصدور إن تنفسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ وَدَدْتُمْ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ وُبِئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَانِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٱلْهَمَّ ٱلطَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ عَلَيْهِمَا وَكِيلٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ولقد نظركم الله ببدعي وأنتم أدلهم فاتقوا الله لعلكم تشكرون إلَّا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْنَ يَكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ وَبُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بَل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينددكم ربكم ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يوفر لمن يشاء ويعلب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين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 والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ لم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيمسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا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 ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا طلبتم على أعقابكم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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا ذنوبنا وإصلاحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين.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 يَرُدُّونكم على اعقابكم فتنقلبون خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصر بل الله مولاكم وهو خير ناصر سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون من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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم فأثابكم غمّ بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغنم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم وطا قد أهمتهم أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 لا تكونوا كالذين كفوا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يضل ومن يضل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أثمن اتبعن الضلال الله كمن بئس خط من الله وماواه جهنما وبئس المصير هم درجات عند الله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 هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قعلوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا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 وَظَنُّوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا إِرْضَى اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.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 لا تبلعون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 إن في خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار لآيات لئن الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.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 ربنا إننا سمعنا مناديه ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولئد خلّنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يهربنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع من ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبدان وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا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 حنينا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام مع تحيات هاي كوالتي ونحذر من إعادة نسخ الشريط.